بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غفر الزنب وقبل التوب شديد العقوب ذي الطاول لا إله إلا هو إليه المصير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 الذيين يحمون العش ومنن ولهُ يسُّون بحمد وَبيه وَيومون ب يسّ أُون بحمد وَب وَي مون به وَستَغفرون للذين آموا وَبنا وَ صأ شيء إن وَع اغفِ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ وَمَنْ صَلَحَ مِنَّا آبَاءِنَا وَأَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا انما كلعذ العزيز الحكيم وقع المستئات ومن انتقى السيئات انتى ما انفع قدر امته وذانك هو الفوز العظيم ان الذين كفروا يُنَادُونَ نَنَقَتَ الله أَكْبَرُ مِمَّا قَتِكُمْ أَنفُسُكُمْ إِذْ إِذْ تَدْعُونَ إِلَاهِينَ مَّا نَفَتَكْفُرُونَ وَقُلْ رَبَّنَا أَمَتَّ نَفْسَنَا ثُمَّ tot na bizo o bin nafani na goromelabi. Zarekubi a na ezaado e ya goho wadalo ka voltowa e o šlak هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ آيَاتِهِ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ سَبَّحَ اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينِ وَلَوْ كَرِهَ رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده ليوذل يوم التناقي يوم هم بارزون لا يخفي على الله منهم شيء لمن الملك اليوم. Illha il loa e del kwaè. Ani a mat toja eu’ lo se bena’sabt la vol mal enauhansari on è sa. وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ لَا زِفَةَ إِذِ الْقُلُوبُ نادَى الْحَاشِرِينَ مَا لَهُم مِّنَ الْغَنِيمَةِ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَأْ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ وَاللَّهُ يَقَضِي بِالْحَقَّ وَالَّذِينَ تَذَعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَقَضُونَ بِشَيْءٍ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْثَّمِيعُ الْبَصِيرُ أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي رَضْفٍ يَنْظُرُونَ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِن قَبْلِي كَانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ فَالَّذِي بِأَنَّهُمْ كَانَت تَأْتِيهِم رُّسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُوا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ عِقَابًا ۚ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ فلاَا قَاطَض السَّنِنابُوسَ بِآياتناَ وَصُلُ الْ القونِم مُبِينِ ل فِيعوْنَ وَهمَانَ وَقارُونَ فَقَالُ سَاعِر كَذَّابَ فَلَمَّا أَجْجَ أَهُم بِالحقَقِّ مِنْ يَدِنَا قَوا قال قتموا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال وقال فرعون ذروني أقوة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 يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرنا في نظر فما انصرونا من باث الله ان جاء امر قل فرعون ما اريكم الا ما ارى وما سبيل الرشاد وقال الذي آمن يا قوم إني أغاف عليكم مثل يوم لحظة بمثل دأب قوم نوح وحاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التمادي يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من وَنَقَد جَاءَكُم يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُم بِهِ حَتَّى حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَئِن بَعَثَهُ اللَّهُ مِن بَعْدِهِ لَنَكُونَنَّ E ni kan يضnmanhuwa mulip fu moota Allzi na yju dinnuuna fi a yaati lai be oini sunlutan ni nethum kebua maattana كَذَالكَ يَطَبَعُ اللهَّهُ عَن كُْ لِقَ بِمُوتَنْكَبِّرٍ تَببر وَقَالَ فِيعونُ ييا م نُبَنينِ صَرْحلَّ عَ أَبَلُغُسبْبَاب أَسَْابَ السَّمَا وَاتِ فَأَو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 وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهديكم سبيلا وشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرر مَن عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَمَن عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير إساب ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار 7. تدعوني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفر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 ف تَكون م a quuna ku wau fa lo آمم لَ ال إ الله بِْط بِالعِibada فقهُ وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ النار يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِكًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدَخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ وَإِذْ يَنْتَحِدُونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَمَكُونَ تَبًا فَلَنَنْتُمْ فَهَلْ أَنتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ قَالَ الَّذِينَ اثْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلٌّ فِيهَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ عَكَ مَا بَيْنَ الْعِبَادَ وَقَالَ الَّذِينَ فِي النِّيرِ لِخْوَسَنَةِ جَهَنْزَمَ دَعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنْنَا يَوْمًا مِنَ ولم تكو تاتيكم رسلكم بالبينات قولوا بل قولوا فدأو وما دعاء الكفرين إلا في ضلال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 وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ هُدًا وَفِكْرًا لِأُولِنَا الْبَابَ فَاصْبِرِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا واستغفر لزام بك وسبح بحمد ربك يا بن عاش جيواني بن كائر ان الذين يجادلون في ايات الله بغير سلطان بِأَيِّ نَسُولِ قَوَانِنَتِهِمْ أَمْ فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبَرٌ مَا هُمْ بِبَالِغِ فَاسْتَأْذِنِ اللَّهَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ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 ولكن أكثر الناس لا يشكرون ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنا توفكون كذلك يوفق الذين كانوا بآيات لا يجعدون الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن طوركم ورزقكم من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 Somin à la quantiin son maiorrijjon comp pleinfle sommanita benlorou jou d'un con som malita con nos chogno وَإِن تَبْلُغُوا أَجَلَهُم مُّثَمَّمَا وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيت فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فيكون ألا تر إلى الذين يشادلون في آيات الله أنى يصرفون الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسولنا فسوف يعلمون فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ إِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالثَّنَاسُ يَسْحَبُونَ فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تُشْرِكُونَ مِن دُونِ اللَّهِ قالوا ضلوا عنا بلم بل نكن ندعوا من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين ذلك بما كنتم تفرعون في نرض بغير الحق وبما كنتم تمرعون وداخلوا ابا ابزها لما خالدين فيها فبيث مسوا المتكبرين اصبرن وعد الله حق فان ما نَكَادُ نَعْلَمُ مَا يُقَالُ فِيهِ وَنَتَوَفَّى نكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ وَنَقُضِرُ السَّنَنَ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصِصْ عليك. وَمَا كَانَ لِرَسُولِ نَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّهِ بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ آمُرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَغَسِلَهُ نَالِكَ الْمُبَطِلُونَ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 7. فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ 8. أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي رَضِ فَيَنْظُهُرُوا كَيْفَ كَانَ آقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبَلِهِمْ Kanu aroa minwa a shatan ku ta swa fi lawollin femma Fema neu an homa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 نَـنَّـا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ فَلَمْ يَكُنْ يَنْفَعُ إِيمَانُهُمْ لَمَّا وَقَعَ الْبَأْسُنَا سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خلت في عباده وخسر هناك الكافرون